واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ام يقولوا نفترى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 و ب ر ت م ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آ م ن و ا لو كان خيرا ما سبقونا اليه و إ ذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افكم قديم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 قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل, صالحا وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين أولا ذلك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا موعدون والذي قال لوالديه افر لهما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون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 يدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى إ ل ا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء إ مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا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 في ضلال مبين اولم يروا أ ن الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض ولم ي ع ي بخلقهن بقادر على أ ن يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير